وقال الذين كفروا إن هذا إلا افكوا افتراه واعنه واعنه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلم وزورا وقالوا الساطير لأولين كتبتها فهي تملأ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 126-أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 127-انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا علقوا منها مكان ضيق مقرني.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 خير مستقر وأحسن مقيل ويوم تشفق السماء بالغمام ونزل الملائكة ونزل الملائكة تتزل الملك يومئذ الحق للرحمة.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 ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُوراً وَإِذَا رَأُوكَ يَتَخْذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا عَنْ ذَلِكَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إن 119. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا 110. أرأيت من اتخذ إلهه هواه هو فانت تكون عليه وكيلا 111. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا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 وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴿2﴾ وَإِنْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنَّ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً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 فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن رحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء 117. وهو الذي جعل الليل ونهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 118. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم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 119. ويخلد فيه مهانا 110. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 111. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما